موقع رياض القرآن يقال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ تظن أي فعل بها فاقر كلا كلا إذا بلغت التراقة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الفراق والجفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 لَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يمنا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى أجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟